كيف تكفرون بالله ان توفر بخدتك ان تابوا عنا كن كخدت على الشايط وصاحكتن بشتي واتمرين وكنتم أموات هين اتمريب هين هندك تبكبن اتبشت الباب خدك فاحياكم خدهن شاكر هين كرن اب بشرتها اب جابتها دانا و ساخر ثم يميتكم بشتي هين وصا صاخ كريم جاركادي دواء تبا ثم يفيكم بشتي بجاركادي دواء زفرينتاف بشتى ومريد بجا مادام خدت على الشيطان بشتي خرك بك اذا الشيطان حشر وجبك وبنت جه حسابي دو جزاء وبدا توا السريع عمل وكيل ثم اليه ترجعون و بشلی هنگه دهین هن زورنا نخده ده خده مروبت باش خیره بده ته و مروبت خراب و قبابه